ولا الضالين آمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب فترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت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 كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم.